Bismillahirrahmanirrahim. Sembahilallah maafil sifat dan alam. Wahyu Al Aziz Al Hakim. Luhumul kus sifat dan alam. Yuhi dan yumiit. Wahyu Al Aziz Al Hakim. Luhumul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 Falahina amanu min kum wa anfaqulahm ajaran kibir. Wmaalakum la tae'minu bil Allah wa Rasul yadzguul kum ltae'minu birabbikum. Wada'hadamithaqkum in kuntum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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل نوعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 Yoma, mereka berkata, "Para munafik dan munafiqah bagi orang-orang yang طيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغروب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 dan dibayi'kanlah kau ayat-ayatnya, agar kau taat. Inilah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman, dan mereka meminjam dari Allah mereka hanyalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka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 والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ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 ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً